والاتَّقَذُوا مِن دُونِهِ آالِهَةَ ل يَخللقُونَ شيءَي وَهُم يخللَقُونَ وَل يَمِكونَ لِأَفُوسِهِم بَرو وَل نَفع وَلَا يم لِكُونَ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 وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَئِنْ لَمْ يُنْزَلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نذيرا.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 لا تَدْعُ اليَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُ ثُبُورًا كَثِيرًا قُلْ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا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 وَيَأْنُ مَا يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَن تَخِذْ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بوراً فَقَدكَ الذَّبُكُم بِمَا تَقُودونَ فَمَا تَتَطيرُونَ صَررفَ وَل نَصراء وَمَي يَظلم مِن كُم نُذِقُهُ عَذابًَا كبيرا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 كَذَلِكَ لِنثَّتَ بِهيفُ آدَكَ وَرَتَّلنَاهُ تَرتلَ وَلَا يَأتُكَ بِمَثَلِد إلااجِ إا كَ بِحَِّ وَأَحسَنَ تفسيرا الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَئِكَ شَرُّ مَكَانٍ وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فقُل النهَب إلى القَوم الذيينَكَزَّبوا بآياتِنا فَد مناغُم تَدم وَقَوْمَنوحِلَمما كَ الذَوْ الرُوسُ ل أَرَقُناَاهُ وَجَعَناَاهُم لَِّ سِ آيَةَ وَآعتَدَ نَا لِ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 لا يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاذ عَن عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلاً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 وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا ۚ أَنعَامًا وَأَنَاسِيَ كَثِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُوا فَبَاءَ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بجِهدًا كَبِي وَهُوَ الذي مَ رَجَ البَحرَينهَا عَذبُّ فُرَاتُ وَهذَا مِحُد أُجَاجٌ وَجَعَ بَنَهُ مَا بَر زَخَ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 وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ غَيْرَ وَما أُرْسِلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ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 تَأْتِي أَيَّامٌ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَنْ الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نفورا.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 والَّذينَ إذ أَن فَقُ لَ يُسْفُ وَلَم يقُتُرُ وَكَانانَ بَنَ ذَلِكَ قوَمَا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 فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربا بِلَا لو لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لزاما